قامت تخوض الصعبه تزحف للمعالي والظفر وتحطم الادغال تقتلع العوائق والخطر قامت تخوض الصعبه تزحف للمعالي والظفر وتحطم الادغال تقتلع العوائق والخطر وتخط آيات الجهاد تصوغ احلى صور وتقول ان امه فهامات لا تقبل عفر وتقول ان امه فهامات لا تقبل عفر وعشت وفجرنا مرحب ميلاد القمر يا صيحة الإيمان دوت بالبشائر والعبر يا صيحة الإيمان دوت بالبشائر والعبر يا خطوة الإخلاص سيري والليالي عاتيا شيئت أبراجت تقدم عزة يا يا خطوة الليالي شيت أبراج تقدم عزة متتالية وبنية صرح مجدوه رام البدور العالية من ظن أن صخورا تدن وتبن جاثية من ظن أن صخورا تدن وتبن جاثية والنهر يخرج الرموز والأرض تنتج حانية. هذه دون تكتبها النفوس الغالية. هذه دون الإخلاص تكتبها النفوس الغالية. الغالية. يا فتية الأمل الكبير الحب جمع والألم والدين واللغة العريقة والأمان والحرم. يا فتية الأمل الكبير الحب جمع والألم والدين واللغة العريقة والأمان والحرم أجناد الدين الله عشاق الكرامة والقيم خط الطريق فضيلة ومضوا يزحون الظلم خط الطريق فضيلة ومضوا يزحون الظلم فإذا سعوا للمجد يبنون المفاخر والطمع. فعلى خطاهم نستشف المجد خفاق العلم على خطهم نستشف المجد خفاق العلم سر يا أخي هذه يداي ومصحفي في اظلعي منها هديه من نوره أرنو لضرب تطلعي سر يا أخي آذي يداي ومصحفي في أطلعي من هديه من نوره أرنو لدرب وبآيه أتل الحديث على تلال الموقع فانضي إلي فقد هجرت بذ التلاوة مرجع فانضي إلي فقد هجرت بذ التلاوة مرجع لا لم يعد يطرى لغير الآي شوقا تعال نتلو آيه في ذل الجهات الأربعي فتعال نتلو آيه في الجهات الاربع اهتف بصوتك يا اخي واهتف وندئ في ذر قل للخلقه في المشارق والمغارب والسرا سأنتكيا يا اخي واهتف ونادي في ذرى قل للخليقه في المشارق والمغارب والسرى للقاطين الضائعين الناطقين بكل فاء الصاعدين مع الفضاء السائرين على مدى الصاعدين مع الفضاء السائرين على مدى للدين عدنا نستضيء بهديه نحو الحياة. هيا استضلوا بالهدى واخطوا بأنوار الإله هيا استضلوا بالهدى واخطوا بأنوار الله